العمر والله في يوم ميلاد الفرح يوم بلقيا ما ولدنا يلبس من الزين حلا هذه تبشر الهنا ناصر يا ابوك يا كل من لا يلا عسا كل التبشير تفتاه نصور في وسط القلب هذا ما حل كل المشاعر زاهيه من تحرى ناصر يا ابوك يا كل من لا يلا عزاك اللي تباشير تفتا للصور في وسط القلب هذا ما كل المشاعر زاهيه من تحرّا يا ولد عبد الله عسى تحت لا تعيش في طيبه وفي طيب يمنا زار فرح اليوم ما حدن احساسها ما ينوصف لو كسبنا يا ولد عبد الله عسى تحت لا تعيش في طيبه وفي طيب ده ساره فرحها اليوم محدن وصل لا احساسها ما ينوصف لو كسبنا